شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا عند قول الإمام السفارين رحمه الله لا يخرج المؤمن من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان مش كذلك تهينا منه نقرأ هنا نعم قال الإمام السفارين لا يخرج المرء من الإيمان يقصد بالخروج أي الكفر بعد الاسلام أي يمرق من الدين يقول لا يخرج المرء يقصد بالمرء هنا المرء المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثبت له عقد الإسلام فلا يزول عنه هذا العقد الذي هو عقد الإسلام إلا بيقين مماثل كما أنه دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج ويمرق من الإسلام إلا بيقين قال لا يخرج المرء من الإيمان ويقصد بالإيمان الإسلام وهذا هو الأصل أن الإيمان إذا أطلق أصد به الإسلام وأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان من حيث الجملة والعموم أما عند التفصيل فيقصد بالإسلام أعمال الظاهر ويقصد بالإيمان اعتقادات القلب كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ففسر الإسلام بأعمال الظاهرة وقال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ففسر الإيمان بأعمال القلب واعتقادات القلب هذا إذا تسمع في مكان واحد كان لكل واحد منه منهما معلن مختلف. وإذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر دل كل واحد منهما على الآخر فحيثما ذكر الإسلام فإنه يقصد به الإيمان وحيثما يقصد الإيمان فإنه يقصد به الإسلام إذا افترقا اجتمع في المعنى وإن اجتمع في الكلام افترقا في المعنى قال لا يخرج المرء من الإيمان أي من الإسلام بموبقات الزنب والعصيان الموبقات قال الإمام البخاري رحمه الله هي المهلكات هي المهلكات سميت موبقة لأنها تهلك العبد في دينه وتهلك العبد في آخرته وسميت موبقة لأنها توبقه في النار والعياذ بالله هذه اللفظة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن نبي هريرة رضي الله عنه اجتنب السبع الموبقات الشرك بالله السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقات قال البخار أي مهلكات لأنها تهلك العبد في دينه وفي آخرته وتقسمه في النار والعياذ بالله وهذه السبع الموبقات هي أكبر الكبائر عند الله عز وجل والعياذ بالله والمصنف قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وكلام المصنف هذا فيه نظر بل فيه خطأ قوله لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الزنب والعصياني نقول الموبقات قسمان القسم الأول موبقات تخرج العبد من الملة كالشرك نبي صلى الله عليه وسلم سمى الشرك من الموبقات فقالت سنيب السوب السبع الموبقات بدأها الشرك بالله ومعلوم أن المشرك ليس بمسلك أما القسم الثاني من الموبقات فهي الموبقات التي لا تخرج من الملة كالسحر على تفصيل سيأتي كلامه في أمر السحر فالسحر منه ما هو كفر ويلحق بالشرك في الخروج من الملة ومنه ما هو ليس بكفر ويلحق بالموبقات الأخرى أكل مال اليتيم من الموبقات لكنه لا يخرج من الملة التولي يوم من الكبائر ومن الموبقات لكنه لا يخرج من الملة قذف المصنات الغافرات من الكبائر ومن الموبقات لكنه لا يخرج العبد من الملة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الموبقات ولكنها لا تخرج العبد من الملة فعبارة المصنف تحتاج إلى استثناء لو قال المصنف لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الزنب والعصيان إلا الشرك والكفر فكانت عبارته صحيحة فكانت عبارته صحيحة لكن المصنف لم يستثني لم يستثني مع أن الله تعالى استثنى فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلابد في مثل هذه العبارات التي تتعلق بالكفر والإيمان من ضبطها وتحريرها تحريرا صحيحا حتى لا يتعلق بها مبتدع أو يضل بسببها ضال هذه العبارة بهذا الوضع هو قول المرجع لا يخرج المرء من الإيمان بموبطات الذنب والعصيان المرجع هم الذين يقولون المسلم لا يكفر أبدا المسلم إذا دخل بالإسلام لا يخرج منه أبدا حتى لو أشرك أو لو سجل لصنم أو لصليب والعياذ بالله يقولون لا يكفر سيأتي الرد على هؤلاء المرجئ وذكر طوائفهم ومقالاتهم وطالهم بحول الله عز وجل في الباب الذي بعد القادم في فصل في الكلام على الإيمان الشاهد أن هذه العبارة ليست بسليمة بهذه الطريقة الموبقات منها ما هو مخرج من الملة كالشرك الكفر بالله عز وجل كالاستهزاء بالدين الاستهزاء بالدين كفر قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله هؤلاء أقوام شهد الله لهم بالإيمان من فوق سبع سماوات وشهد عليهم بالكفر بعد الإيمان من فوق سبع سماوات أثبت لهم الإيمان قد كفرتم بعد إيمانكم أخبر أنهم كانوا قبل أن يقولوا هذه العبارة كانوا مؤمنين ثم شهد الله تعالى عليهم أنهم بكلمتهم هذه باستهزائهم بدين الله عز وجل باستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته قد كفروا بعد إيمانهم والعياذ بالله ولهذا نقل القاضي عياذ في كتابه الشفاء بتعريف بحوال المصطفى أن من ثب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بهما فإنه كافر بإجماع المسلمين وهذا الاستهزاء من الموبقات وهو مخرج من الإيمان فعلى هذا نقول عبارة المصنف تحتاج إلى زيادة قيد أن الموبقات لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الزنب والعصيان إلا الشرك والكفر فإنهما يخرجان العبد من الإيمان قال بموبقات الذنب والعصيان الذنب والعصيان كلمتان مترادفتان الذنب هو الخطيئة والعصيان هو مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وهو الذنب في نفس الوقت يسمى ذنب ويسمى معصية ويسمى خطيئة ونحو ذلك من الأسماء قال المصنف وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا واجب عليه أي على وقع في هذه الموبقات سواء وقع في الشرك أو وقع في الكفر أو وقع في كبيرة من الكبائر دون الشرك والكفر كزنا أو كسرقة أو كسرب خمر أو كقذ لمحصنة أو كأكل لما ليتيم أو نحو ذلك من الكبائر يجب عليه أن يتوب يجب عليه أن يتوب قال وواجب عليه أن يتوب التوبة في لغة العرب هي الرجوع أي رجع وفي الشر هي, هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب وإثم وخطيئة ولفظة التوبة من من الأسماء الشرعية التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقسم الله تعالى سورة بهذا الاسم التوبة وجاء في التوبة آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل واجب عليه أن يتوب لأن الله تعالى أمر بالتوبة فقال سبحانه وتعالى وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَا المؤمنون لعلكم تُفْلِحُونَ وكل أمر أمر الله تعالى به فهو واجب وكل نهي نها عنه الله عز وجل فإنه محرم قال الله تعالى وَتُوبُوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الوجوب وتوبوا إلى الله فيجب على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل وقال الله تعالى فاستغفروه ثم وتوبوا إليه أمر بالتوبة أيضا في هذه الآية فالتوبة إلى الله تعالى من الذنوب واجبة قال وواجب عليه أن يتوب الواجب هو الأمر اللازم بخلاف المستحب هو الأمر غير اللازم وأوامر الشريعة لا تخرج عن هذين إما أن يكون أمرا لازما أو أمرا غير لازم. إن كان أمرا لازما فهو الواجع وإن كان أمرا غير لازما فهو المستحب فكل شيء أمر الشرع به أمرا لازما فإنه واجع فإن والقاعدة عند العلماء أن الأصل في الأوامر كلها الوجوه ولا يقال أن هذا الأمر ليس بلازم إلا بدليل يدل عليه كان يستثني النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء قوله صلوا قبل المغرب هذا أمر ويقتضي الوجوب لكنه لم قال في آخر العبارة في آخر الحديث لمن شاء علق الأمر بمشيئة العبد فعلمنا بهذه الجملة أن أمره هنا ليس للوجوب أن أمره هنا ليس للوجوب لا بد من قرينة لا بد من دليل يدلنا على أن الأمر هنا ليس, ليس المقصود به الوجوب إذا لم يوجد هذا الدليل الذي يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب نقف ونقول الأمر للوجوب نقف ونقول الأمر هنا للوجوب إذا لم يأتي دليل يدل على أن الأمر ليس للوجوب بناء على ذلك كل أمر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعامله معاملة الواجب حتى يأتينا دليل آخر يدلنا على أن هذا الأمر قصد به الاستحباب ولم يقصد به الإيجاب قال وواجب عليه أن يتوب هذا الواجب أمر إلزام للعباد كما سبق وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا الحوب هو الإثم الحب هو الإثم وهو أحد أسماء الإثم يجب عليه أن يتوب من كل معصية هل المقصود هنا أن يتوب من الكبائر فقط ام يتوب من الكبائر والصغائر قولان لاهل العلم قال بعضهم يجب عليه أن يتوب من الكبائر والصغائر كل لأن كل ان كلها ذنوب لان كلها ذنوب وان الله تعالى لما ذكر معصيه النظر وهي من الصغائر بالاتفاق في قول الله تعالى وقل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ختم الآية فقال وتوبوا إلى الله جميعا أي توبوا من كل هذه الأشياء توبوا من النظر وتوبوا من الزنا وتوبوا من كل معصي فأمر الله تعالى بالتوبة حتى من هذه الصغائر فقوله تعالى وَتوبوا إلى الله جميعا أمرٌ عام وشامل بالتوبة من كل ذنب بغض النظر هل هو صغيرٌ أم هل هو كبير وبغض النظر هل هذا الذنب مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة لا بد أن يتوب منه لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الزنب ومن هذه المعصية وهذا مذهب جماهير أهل العلم بينما ذهب الإمام أحمد في رواية عن وهو قول بعض أهل العلم أنه تجب التوبة من الكبائر وأما الصغائر فإنها تكفرها الصوم والصلاة والصدقة كما جاء في الصحيحين عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر مجتنبت الكبائر وفي صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر صلاة فاحسن خشوعها ووضوءها غفر له ما قبلها من الزنوب غفر له ما قبلها من الزنوب ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استثناء الكبائر بينما الصغائر تكفرها هذه الصلاة أي فريضة تصليها العبد بخشوع واحتنوا خشوعها ووضوءها تكفر له الصغائر التي قبل هذه الفريضة كلها أما إذا لم يحسن وضوءها أو لم يحسن خشوعها ولم يحسن أداءها فإنها لا تكفر عند ذلك الصغائر من سيئاته التي وقع فيها قبل هذه الفريضة فهؤلاء قالوا ما دامت هذه الصلوات الخمس ومدام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة تكفر الصغائر فلسنا بحاجة من التوبة منها لأنها تكفر تلقائيا مع الصلوات مع هذه الأعمال الصالحات والجواب أن عدم التوبة من الصغائر يعتبر إصرارا عليها عدم التوبة من الصغائر يعتبر إصرارا عليها وتقدم معنا في السابق قول ابن عباسا رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار والإصرار هو التمادي في الزنب من غير توبة الإصرار هو التمادي في الزنب من غير توبة فكونه يتهاون بهذه الصغائر ولا يتوب منها ويقول ستكفرها هذه الصلوات وهو موء باق على هذه الصغير على هذه المعصية مداوم على فعلها وكل ما سئل يقول الصلوات تكفرها رمضان يكفره الجمعة تكفرها فنقول هذا مصر على معصيته هذا ليس كالذي وقع في المعصية وندم وتاب أو الذي وقع في المعصية وتركها ونسيها ونسي أن يتوب منها فهذا تكفره الصلوات وتكفره رمضان وتكفره الجمعات أما إنسان مقيم على هذه المعصية مداوم عليها متابر عليها مجتهد فيها غير مبال بها وكأنها لم تكن زاعما أن الصلوات ستكفرها فهذا مصر والمصر كالواقع في الكبيرة كما سبق معنا في الدرس الماضي في قول المصنف ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة فالراجح أن المؤمن واجب عليه أن يتوب حتى من الصغائر واجب على المسلم والمؤمن أن يتوب حتى من الصغائر وأن لا يستهين بها وكما قيل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هي صغيرة لكنها مع أختها ومع أمتالها تصبح والعياذ بالله كبيرة من الكبارث قال المخنف ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل يقبل المولى المولى من اسماء الله عز وجل كما قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له وذكر الله تعالى في دعاء عباده الصالحين وقالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمولى هو النصير والحفيظ هذه من معاني المولى مولاه أي نصيره وحفيظه فالله تعالى مولى الذين آمنوا يحفظهم وينصرهم وينجيهم ومن كل بلاء وكرب يعيذهم سبحانه وتعالى قال ويقبل المولى بمحض الفضل أي بفضل محض أي بخالص فضله سبحانه وتعالى يقبل المولى بمحض الفضل أي فضل منه عز وجل من غير أن يجبره العباد على ذلك وإنما هو تكرم منه سبحانه وتعالى كما قال عز من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما قال من غير عبد كافر منفصل تقبل التوبة من الذنوب والمعاصي إلا من الكافر من غير عبد كافر منفصل أي منفصل عن الإسلام وعن الإيمان ليس بمؤمن إما انفصالا إما انفصال ردة كالكافر المرتد او انتصالا كالكافر الاصليكي اليهودي والنصارى وكالمنافقين ايضا فهؤلاء لا تقبل اعمالهم لا تقبل اعمالهم حتى لو تاب من السرقه لا تقبل توبته من السرقة لو تاب من الزنا لا تقبل توبته من الزنا لو تاب من شرب الخمر لا تقبل توبته من شرب الخمر لان الاسلام شرط صحه في جميع العبادات الاسلام شرط الصحة لا تصح أي عبادة إلا بإسلام لو صلى الكافر هل تقبل صلاته لا تقبل لو صلى اليهودي هل تقبل صلاته لا تقبل لو صلى النصراني لا تقبل صلاته لو صلى المشرك لا تقبل صلاته بل حتى المنافق لو صلى لا تقبل صلاته ولو تصدق لا تقبل صدقته قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون أخبر الله تعالى أن صلاتهم لم تقبل منهم وأن نفقاتهم لم تتقبل منهم بسبب كفره فالكفر مانع من قبول التوبة من الصغائر أما لو تاب من كفره ولا يتوب من كفره إلا بالإسلام يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن تاب من كفره تاب الله تعالى عليه من جميع ذنوبه ومعاصيه كما جاء في الصحيح عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله الإسلام يهدم ما قبله أي من الذنوب والمعاصي لأن عمر بن عاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم قال يا رسول الله أردت أن أشترط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ ما شرطك؟ فقال أن يغفر الله لي لأن عمر بن عصر الجاهلية كان من عتاة الكفر ومن أشد الناس على المسلمين قبل أن يسلم رضي الله عنه فخاف أن لا يغفر الله تعالى له أذيته الشديد للمسلمين قبل إسلامه حينما كانوا بمكة قال أردت أن أشترط أن يغزر الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم أما علمت أن الإسلام يهدم تأمل في هذه العبارة يهدم أن يزيل لا يبقى له أثر الجدار إذا هدم لا يبقى له أثر قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله فعند ذلك بسط عمر بن العاص رضي الله عن يده فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر بن العاص فالمصنف استثنى في قبول التوبة الكفار استثنى من قبول التوبة الكفار لأنهم لا تقبلوا منهم توبتهم لأن التوبة عبادة والعبادة لا تقبلوا إلا بشر تحقق الإسلام قال ما لم يتوب من كفره بضده قال من غير عبد dioبن كافر منفصل ما لم يتوب من كفره بضده أي ما لم يتب هذا الكافر من كفره بضده ما هو ضد الكفر. الإسلام وهذا من بلاغة المصنف هذا من بلاغة المصنف أنه جمع معنى في عبارة مختصرة قال ما لم يتوب من كفره بضده أي ما لم يتوب من كفره بالإسلام لأن يدخل في الإسلام ولا يصير الكافر مسلما إلا بأن ينطق بليسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفي أن يعتقدها بقلب بل لا يكفي أن يأتي بكل أعمال الإسلام الأخرى من غير أن يشهد الشهادة ولهذا جاف الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرت أن أطاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا بد أن يقولها لا يكفي أن يصلي ولا أن ولا أن يحب لا بد أن ينطق بالشهادتين هذا الكافر ليدخل في الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين إذا قال لا أنا سأفعل جميع الأركان إلا الشهادتين أقول لا نقبل منك الشهاد إذ أن, إذ أن الشهادتين أصل وشرط في الصحة ما بعدها من أركان الإسلام الأخرى لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك والمعنى إن لم يجيبوك لذلك لا تأمرهم بما بعد ذلك إذا لم يجيبوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله فما معنى أن تدعوهم إلى الصلاة وما معنى أن تدعوهم إلى الزكاة وما معنى أن تدعوهم إلى الصياح وما معنى أن تدعوهم إلى الحج بد أولاً أن ينطق هذا الكافر بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويشهدها بلفظ مسموع لا يكفي أن يقولها في نفسه لو قيل له قل لا إله إلا الله فقال قل في نفسه قل له لا بد أن يسمعها عدول من المسلمين لابد أن يسمعها عدون من المسلمين حتى إذا سئلوا عن هذا الشخص يقولون سمعناه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الأمة بعضها شهداء على بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمر وعن أنس رضي الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أنتم شهداء الله في الأرض قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس فهذه الأمة شهيدة على نفسها شهيدة على غيرها من الأمم قال ما لم يتوب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده يرتجع هذا عبر عن التوبة بمعناها اللغوي التوبة لغة ما هي قلنا الرجوع قال يرتجع يعني يتوب يتوب عن شركه إن كان من أصحاب الشرك كان يكون من عباد القبور أو ممن يدعون غير الله عز وجل أو ممن يستقيثون بغير الله أو ممن يعبدون الأصنام أو ممن يعبدون الأحجار أو ممن يعبدون النار أو ممن يعبدون الحجر أو ممن يعبدون البقر أو غير ذلك من أنواع الشرك في العبادة مع الله عز وجل والعياذة بالأنها لا بد ليصح لتصح توبته ولتصح عباداته أن يتوب من شركه وصده وصده أي صده عن سبيل الله عز وجل قال الله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن الصاد عن دين الله عز وجل هذا أعظم جرما من غيره لأن هذا قطع على الناس طريق الإيجاب هذا صد الناس عن عبادة الله عز وجل ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يغلظون ويعظمون منع حلق العلم بأي نوع من أنوان الألوان وأنواع المنح بل ذكر الله تعالى المانعين من إقامة شعائر الله عز وجل في المساجد وصفهم بالظلم فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وخرابها بمنع ذكر اسم الله فيها كمنع مجالس العلم وكإغلاق المساجد ومنع الناس من دخولها ونحو ذلك من ألواني وأنواعي الصد عن سبيل الله عز وجل وهو من الظلم العظيم والعياذ بالله قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء ومن يمت ولم يتب من الخطأ المصنف أيضا هنا أجمل في مقام يحتاج إلى تفصيل وعبارته أيضا ناقصة قال ومن يمث ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء نقول الخطأ أو الخطيئة نوعان الأول أو قسمان القسم الأول خطيئة المكفرة مخرجة من الملة كالشرك والكفر والعياذ بالله النوع الثاني خطيئة غير مكفرة كالزنا السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من ألوان الذنوب والمعاصر التي هي دون الكفر أما القسم الأول الخطأ أو الخطايا المكفرة المخرجة من الملة فهذه صاحبها في النار خالدا فيها أبدا ولا يدخل الجنة قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال الله تعالى ان الذين كفروا كذبوا باياتنا ان الذين كفروا, إن الذين كفروا قال الله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سن الخياط الكفار لا يدخلون الجنة ابدا الابدين ودار الداهرين وهم في النار خالدين فيها الكفار والمشركون الايه الاولى نص في ان المشرك خالد في النار ولا يخرج منها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذه الآية نصف أن المشرك لا يدخل الجنة الآية الثانية نصف أن الكافر لا يدخل الجنة لا يدخلون إن الذين, كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمي الخياط فهؤلاء لا يدخلون الجنة أيضا كاليهود وكالنصارى كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي مجرد سمع والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار صاحبها أي خالدا مخلدا فيها أبدى الآبدين والعياذ بالله كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها وكما قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وكما قال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار وكما قال الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا فهؤلاء لا يقردون منها طبعا. القسم الثاني الخطيئة الغير مكثرة أو الخطايا التي هي دون الكفر الخطايا التي هي دون الكفر وهذه هي التي يتكلم عنها المصنف الآن قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ رجل مسلم وقع في خطيئة دون الكفر بالله عز وجل في زنا في سرقة في غيبة في نميمة في كذب في أكل ربا في غش في تحايل في نوع غير ذلك بالأنواع الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والعياذ بالله قال ومن يمت ولم يتوب من الخطأ هذا رجل إلى أن مات لم يتوب من خطيئته لأنه إن تاب من خطيئته تاب الله عز وجل عليه وهنا مسألة ووقفة هل من تاب يتوب الله تعالى عليه يقينا أم أن من تاب تحت المشيئة إن شاء الله قبل توبته وإن شاء ردها هنا قولان لأهل العلم بعضهم يقول من تاب تاب الله تعالى عليه يقينا ونقطع له بأن الله تعالى تاب عليه وقبل توبته قالوا لأن ذلائل الكتاب والسنة تدل على ذلك كما في قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا وكما في قول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فأخبر الله تعالى أنه يتوب على من تاب وكما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أخبر الله تعالى أنه يغفر لمن تاب فلا يبقى معه ذنب بعد توبته هذه وقال الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أخبر أنه يقبل التوبة فكيف نقول لهذا الذي تاب أن توبتك غير مقبولة كلا بنقول بل نقول إذا تاب التوبة محققا لشروطها تاب الله عليه هذا قول قول آخر قال التوبة عمل صالح أم ليست عمل صالحا عمل صالح التوبة عمل صالح شأنها شأن سائر الأعمال الصالحة قد يتقبلها الله تعالى وقد لا يتقبلها إنما يتقبل الله من المتقين. هل أنت الآن تجزم أن الله تقبل صلاة المغرب منك؟ لا تجزم هل تجزم أن الله تقبل صيام رمضان منك؟ لا تجزم قالوا كذلك التوبة هي عاما صالح لا نجزم أن الله تعالى قبلها لكن نرجو أن يتقبلها الله أن يتقبلها الله تبارك وتعالى ونقول دل الدلائر الكتاب والسنة أن التوبه تهدم ما قبلها كما جاء في سنن ابن ماجه بسند حسن عن ابن عبد الله ابن عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا الحديث كان في سنده انقطاع بين ابن عبد الله ابن مسعود وبين ابي الا ان اهل العلم حملوا رواية أبي عبيدة عن أبيه على الاتصال قالوا لأنها سماع من أهل بيت عبد الله بن مسعود أنفسهم وكلهم ثقات عدول لأن عبد الله بن مسعود لما مات كان أبو عبيدة عمره سبع سنين قالوا لم يسمع من أبيه وعلى كل حال المحدثون تعاملوا مع أحاديث عبيدة وتلقوها بالقبول وعاملوها معاملة الأحاديث المتصلة لأنه أخذها عن أهل بيته من أهل عبد الله بن مسعود سواء زوجته أو بناته رضي الله عنهم أجمعين قال المصنف وميمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض للعطاء هذا الرجل الذي تاب من خطيئته من خطيئة هي دون الكفر بالله عز وجل أمره مفوض لله تبارك وتعالى قال فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأزل النعم وهذا الذي يعبر عنه أهل, أهل العلم بأنه تحت المشيئة يقولون عصات الموحدين تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر لهم وإن شاء الله عز وجل عذبهم إلا, إلا من إلا من تاب ومن أقيم عليه الحد إلا من تاب فإن الله يتوب عليه ومن أقيم عليه الحد فإن إقامة الحد كفارة لمعصيته كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أبدا فمن وفى وفاه الله أجرا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فأقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه أن من عوقب في الدنيا كانت هذه العقوبة كفارة له من قتل نفسا فقتل كان قتله كفار لقتله لنفسه التي قتله من زنى فرجم كان هذا الرجم كفارة لزناء ومن زنى فلوف جلد إن كان غير محصن كان هذا الجل كفار من سرق فقطعت يده كانت قطع يده كفارة لزناء ذنبه وخطيئته وهكذا الحدود كفارات لأهلها هذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكنه لا يصح إنما يصح الأول حديث أبي عبيدة من أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارة له ما عدا هذين ما عدا التائد ومن أقيم عليه الحد من أصحاب الذنوب والمعاصي الذين ماتوا قبل أن يتوبوا من معاصيهم رجل شرب الخمر ولم يقم عليه الحد ومات وهو على سربه ولم يتوب أو زناو ومات قبل أن يتوب أو أكل ربا ومات قبل أن يتوب أو قتل نفسا ومات قبل أن يتوب أو وقع في غيبة أو نميمة ومات قبل أن يتوب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تتر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وفي رواية إن شاء عاقبه إذن هذا تحت المشية كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية فيها رد على المرجى ورد على الخوارج فيها رد على المرجى ورد على الخوارج فيها رد على الخوارج الذين قالوا أنه مرتكبة الكبيرة كافر نقول لهم رب العالمين قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن قد يغفر الله لأصحاب الكبائر أم لا يغفر لهم قد يغفر الله لهم وهذا رد على الخوائج وكذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بقول الخوائج وهذه الآية رد على المرجئة أيضا الذين قالوا المعصية لا تضر في الإيمان شيئا المعصية لا تضر الإيمان شيئا ولا تنقص في الإيمان شيئا وكل مؤمن فإنه كامل الإيمان ولا يدخل المؤمن في النار أصلا نقول لهم أن آية ترد عليكم فإن الله تعالى قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء علق الأمر بمشيئته أي قد لا يغفر فيعزد في النار بعض هؤلاء من أصحاب الذنوب والمعاصي وأهل السنة والجماعة مجمعون أن أصحاب المعاصي من الموحدين منهم من يعذب في النار ومنهم من لا يعذب في النار فيعفو الله تعالى عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاها ما بعد وقالنا أن التوبة واجب على العباد وقد دل على وجوبها الشرع وقد قال بذلك أهل السنة والجماعة أن التوبة دل وجوبها أو عرفنا وجوبها بالشرع خلاف المعتزلة فإنهم قالوا التوبة واجبة دل على وجوبها العقل لأن المعتزل كما سبق معنا لا يعتبرون السمعيات أدلة قاطعة يسمون الكتاب والسنة سمعيات لا يعتبرون السمعيات أدلة قاطعة بينما يعتبرون العقل دليلا قاطعة وهذا من ضلالهم وبلمهم وجهلهم وتعديهم وعدم تقديرهم وتوقيرهم لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أن التائب أن الذي يموت قبل أن يتوب من معصيته تحت مشيئة الله عز وجل ويسمى هؤلاء بأصحاب الوعيد ويسمى هؤلاء بأصحاب الوعيد لأن الله توعدهم بالعذاب كل عاصي فهو متوعد بالعذاب كل عاص فهو متوعد بالعذاب يسمون عند أهل العلم بأصحاب الوعيد الذين توعدهم الله تعالى بعذاب سواء آكلوا الرذاء متوعد بعذاب سواء شاربوا الخمر متوعد بعذاب سواء السارق متوعد بعذاب غير من أصحاب الذنوب والمعاصي كلهم متوعدون حتى المغتاب والنمام كلهم متوعدون بعذاب والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس مر بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان أو ما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه كبير أما أحدهما فكانا يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله فهؤلاء أصحاب وعيد أصحاب وعيد توعدهم الله تعالى بأن يعذبهم قد يعذبهم وقد لا يعذبهم قد يعذبهم وقد لا يعذبهم إن عذبهم فلأنه أنذرهم وتوعدهم وإن لم يعذبهم فلأنه الكريم الفضل فلأنه الكريم الجواز سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وهذه المسألة كانت من أسباب ضلال الخوارج فإنه يروا ويحكى أن عمر بن عبيد المعتزلي صاحب واصل بن عطاء وهذه الأسماء مرت معنا فيما سبق وعلمنا ما من هم هؤلاء عمر بن عبيد لقي الإمام أبا عمر بن العلاء من أئمة اللغة العربية ومن علماء الإسلام فقال عمر بن عبيد المعتزلي فقال عمر بن عبيد المعتزلي لأبي عمر بن عالى قول الله تعالى ومن يقفل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فقال له عمر بن عبيد إن المسلم خالد في النار إن قاتل النفس من المسلمين خالدا في النار وأصحاب الذنوب والمعاصي خالدون مخلدون في النار فهم لا يخرجون منها فهم ليسوا بمؤمنين لأنه لا يخلد في لأن المؤمن لا يخلد في النار لأن المؤمن لا يخلد في النار ولأن الله تعالى قال عنه خالدا فيها فقال له أبو عمر ويحك يا عمر من العجمة أتيت من العجمة أي لأنك أعجم قال له ويحك يا عمر من العجمة أتيت إن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد ذمه إن العرب لا تعتبر إخلاف الوعيد ذمه بل تعتبره فضلا وكرما لأن عمر بن عبيد قال لا يخلف الله وعده وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله لا يخلف وعده فقال له أبو عمر من العجمة أتيت لأنك أعجمي فلم تدري معاني العرب ولسان العرب قال إن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد ذمّا وإنما هو فضل وكرم لو قال واحد لأحد سأضربك ثم قال عفوة عنك هل يعتبر أخلف موعده أو يعتبر كريم وجوال يعتبر كريم وجوال بينما لو قال له سأعطيك درهما ثم قال لن أعطيك هل يسمى مخلف لوعده نعم لا يخلف الله وعده أي في باب الحسنات في باب الحسنات لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده أما في باب العقوبات فإن الله تبارك وتعالى يعفو عمن يشاء ولا يسمى ذلك عند العرب إخلافا لموعد ثم قال أبو عمر لهذا المعتزل قال له انا سمعت قول الشاعر واني وان اوعدته اوعدته أو لامخلف ايضا ومنجز موعدي اوعدته يعني توعدته يعني هدته وخوفته قال لامخلف ايضا مخلف ايضا توعدي له ساخلفه كرما ومنجز موعدي الموعد الذي وعدته به سانجزه له فإن الوفاء بالوعد كرم وترك إنفاذ الوعيد كرم الوفاء بالوعد كرم وترك إنفاذ الوعيد وتطبيقه كرم فالله تعالى أخبر في هذه الآية أن من يقتل مؤمنا مؤمن متعمدا فجزاؤه هذا جزاؤه عند الله تعالى أنه خالدا مخلدا فيها دلت نصوص أخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يخلد في النار لسه كذلك كما جاء في الصحيحين عن أنا ذكرناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله فلا يخلد في النار فنقول قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذنب كبير ومن شدة كبره أن جزاؤه عند الله تعالى أنه خالد في النار مخلدا فيها هذا وعيده وقد يدخله الله تعالى النار ويخرجه منها كرما منه سبحانه ذكرنا أن إخلاف الوعيد أن عدم إنفاذ الوعيد كرم وجود أن إنفاذ الوعيد كرم وجود ومن تاب من قتله لنفس محرمة تاب الله عز وجل عليه حتى لو جاء المقتول يوم القيامة ووقف بين يدي الله تعالى فإن القاتل إن صحت توبته سيأتي معنا بعد قليل شروط صحة التوبة إن شاء الله تعالى إن صحت توبته تاب الله تعالى عليه وأعطى هذا المقتول من حسنات القاتل المضاعفة هذا القاتل إن تاب, تاب الله تعالى عليه فضاعف له حسناته إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات طيب قال الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يظلم إتقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويقم لدنه أجرا عظيما فيجعل الله تعالى لهذا السائب الذي تأوى توبة النصوحة يجعل له حسناته مضاعفة بحيث حتى لو أعطى القاتل من حسناته تبقى حسناته في مضاعفتها عند الله عز وجل وهذا إكرام هذا اكرام من الله تبارك وتعالى لمن صحت توبته عند الله عز وجل فما هي سروط التوبة إذن إذا كانت التوبة بهذا الحجم أنها تكفر السيئات بل تقلب السيئات إلى حسنات بل تضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة عند الله عز وجل فلهذه التوبة المقبولة عند الله شروط أولها الندم على ما فأ وصح هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة الندم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا أن يندم على معصيته فإذا لم يندم على معصيته لم تكن هذه توبة أي توبة هذه التي لا ندم معها بل لا بد أن يندم الندم هو حسرة القلب على ما وقع من ذنب ومن معصيته السرط الثاني أن يقلع عن ذنبه أن يقلع عن ذنبه أن يترك هذا الذنب لا يمكن أن يقول أنا تائب وهو لا زال مستمر في ذنبه ومع صيته هل هذا تائب؟ ليس بتائب ولهذا لما قال رجل الإمام أحمد إني تبت من الزلا ولكني لم أتب من النظر فقال الإمام أحمد أي توبة ذهن؟ أي توبة ذهن؟ ما هذه التوبة؟ لا بد أن يتوب توبة صحيحة كاملة يقلع عن هذا الذنب ومقدماته يقلع عن هذا الزم ومقدمة كيف وقع في الزنا إلا عن طريق النظر النظر بريد الزنا ولهذا حرم الله تعالى الزنا وأسبابه فقال ولا تقربوا الزنا والنظر من قربان الزنا ولهذا قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفي الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود رجل وقع في معصية من زنا أو سرقة قال قال عن سرق سرق أو اخترس مالا قال خلاصانة تبت أنا تبت إلى الله عز وجل لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه لو وجد فرصة لين يضيعها هذا ليس بتائب هذا ليس بتائب أني يقول لك لو دقشتني ما بخليها أكله ما لقعتني ما بمشي علىها هذا ليس بتائب عند الله عز وجل بل من شروط توبته الصحيحة أن يعزم على أن لا يعود أن يعزم عزما صادقا والله تعالى أعلم بالصادقين لأن التوبة أمر بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى أن يعزم عزما صادقا أن لا يعود أن يكون في لحظة توبته على عزم أنه حتى لو تيسرت له هذه المعصية مرة أخرى أنه لن يواقعها أن يعزم على أن لا يعود الشرط الرابع أن تكون توبته قبل الغرغرة قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم فإذا أصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة كما جاء في المسند عند الإمام أحمد بسنة لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل توبة مغرغرة غرغرة الروح لأنه عند ذلك يكشف له الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فيرى الملائكة ويرى الجنة ويرى النار ويرى ملك الموت ان ذلك يقول توبت كما قال فرعون قال الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببتنك وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن الذي يتوب في لحظة سكرات الموت لا يتوب الله تعالى عليه إن تاب قبل الغرغرة قبل الله توبته إن تاب عند الغرغرة وبعدها لا يقبل الله توبته لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وقد حضرته الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد رك بها عند الله قال البخاري باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله عند الموت باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله عند الموت أي ما لم يغرغر, ما لم يغرغر فإن توبته مقبولة أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وغرغر بالله فهنا لا تقبل التوبة أبدا الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإن الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة فلا توبة بعد ذلك والعياد بالله الشرط الشادث أن يتحلل من مظالم المخلوقين وهذا الشرط السادس فيه خلاف والصحيح أنه يجب أن يتحلل في الحقوق المالية وأما في الحقوق المعنوية فإن التوبة تغفرها له لأن حقوق المخلوق نوعان حقوق مالية كان يكون اغتصب منه أرضا وقع الخلاصة نتبدأ قل لا ترد, ترد هذه الأرض الأصاحبها اختصب مالا وقال طب نقول ترد هذا المال إلى الصحبي اغتصب دارا وقال طب نقول له ترد هذه الدار إلى صحبي الحقوق المالية يجب أن يردها إلى صاحبها. الحقوق المعنوية كغيبة كنميمة هذه حقوق ليست مالية وينما حقوق معنوية لهذا لأخيك المسلم ان تبت توبة صادقة من الغيبة والنميمة لا يسترد ان تذهب وتقول له اعف عني فاني قد اغتبت أو تقول له اعف عني فإني قد نممت عليك لأنه قد تأتي أنت فتقول له اغتبتك فتفسد العلاقة التي كانت بينك وبينه بل الصحيح أن من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه من جميع الذنوب إلا ما تعلق بالذنوب المالي، بالحقوق المالية للعباد أما بقية الأمور فإن الله تعالى يغفرها ويعفو عنها إن صحت التوبة وقبلت عند الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين